على دروب العشق حقا ومنها كان يفوتوا بالقلب الخلي كانوا يفتشون قلبا اللي يفوت واللقوا عاشق يا ويلة ويبتلي دوروا بعيوننا شافوا هواك وانت شافوك الحبيب الاولي دوروا بعقوننا عنك لقوك قاعد بكل عدو شامخ معتلي فركوا بشف الحقد نبض الهواك شافوا اسمك ثابتوا ما ينجلي مسامة من الجسم خلوا رقيب أو حشموا كل العواذل تعدلي زرعوا بدرب المحب كل الصاب وبخناجرهم ملوا دربة ملي رادوا نملك ولو لحظوا نتوب ومنه قال الحب الأول ينسلي راد ونملك ولو لحظة او نتوب ومنه قال الحب الأول ينسلي أنا مركب للوفا أو للتبحيات إش ما يردني الموج حبك ساحلي عسل زرعتلي المناهل بالدروب وبد ما غيرت عنك منهلي اللي ضاق محبتك قليش يتوب اللي ضاك ام حبتك قل لش صالح غير حبك ما الي ذنوب ثقلت والتمساح الذنوب بغير بابك ما عنوخ راحلي انا زارع دنيتي بحبك عذاب او بالقيامة منجلي أنا زارع دنيتي بحبك عذاب او بالقيامة او بالقيامة او بالقيامة او بالقيامة ام يحصد منزلي طار غنيتك وبحلوق الذياب وما سمعت بيوم تشلم العادلي دورت بيبان غيرك ماكو باب يوسع ذنوبي ويسير محملي خلت قطعني الخناجر والسيوف وخلى قلبي بنار حبك ينصلي منزلي حبك يا حماي الدخيل وثابتان وما اغير منزلي الخناجر والسيوف او خلى قلبي بنار حبك ينصلي منزلي حبك يا حماي الدخيل او ثابتانة او اغير منزلي الناس يعلوني لو انا منكر اجاك او تدري منكر يفلي بوراقك فلي قلت عندي اللي يرد عندي الصعاب قلت عندي اللي يرد عني الصعاب او شوف شنه هذ عندي وكياه سائلي عندي كافل فنه منكر يبنلي من يشوف الفح الحيدر كافلي انا داخل عده بحسين الشهيد في الدول اسمه الروح عاني او كلها ما نعوف محبتك يا ابو الحسين او علك شو معداك باسمك نعتلي التنور الله القشع كل الضباب او رغم غيم الحقد واضح جلي خل تصير السيطرات بكل مكان وخلي يذبحون على حبك يا علي خل تصير السيطرات بكل مكان وخلي يذبحون على حبك يا علي غصبا على المرض واهله وأبوه انت بالقرآن متنصب ولي خل تصير خال احسن احسن احسن احسن سيدني خل السيطرات بكل مكان قو خلي على حبك يا علي غصبا على المارضة وهلوه انت بالقرآن متنصب ولي لو غيرك أصدق يحضن الجلات لو غيرك أصدق يحضن الجلات بس شلون أصدق وسبك تردد شفك ما معودة يصافح الأنذال أصدق هس شفك راح يتعود تصالحهم شلون وأنت ثاحب ثار ثارك جرح مرجع عبد ما يبرد تصالح من ينشمي وبالحشر ش تقول لو جالك بجرح يعاتب محمد ش تقلن الصدر والعارف وجبار والآل الحكيم ويا جرح ينشد اش عذرك للي وضعن بالسجن يا زين اش عذرك لليتامة الصارة وبلاعد كتابات السجون اقراها والتاريخ على حيطانها تاريخنا تقيد ابدي من بغريب السلمان والفضيلية مرها وشوف ش تجسد وذا غيرها وصمغها ومسحوا الأسماء كل قاع العراق تقل لك نشهد المقابر هاية هلها وكلهم يشهدون وعلى هذا الصلح ما أرضى منها حد تحدر يا شهم لا تم من الزاهور ترى لسه حياتك للذغش ملبد تحذر يا شهم لا تمن تم الزابور ترى لسه حياتك للذغش ملبد بعدك ما رضيت وطلعنا بالذيب واللابد ام الصبح لك يهدد اي مو بعدك ما رضيت وطلعنا بالذيب ولا بد ام الصبح لك يهدد اتشتتهم لا تخلي بدارهم ديار وعلى متمن حقدهم كل وقت يابو زند الشبح شباج حضرة انعقد بيه انذور على زندك دصد كم شر غد تعقد كم شيل على زندك كم دصيب الثار كم حر البعدة بثوب هالأسود بدو الجرح بدو جرح العراق بسيد وعدمو وختمو هالجرح بشرف وَجَلْ سَيِّدْ إِذَا رَدَّوْا وَرَبَّكْ مَاتِ لُمْهُمْ قَاعْ مِثْلْ صَيَدِ الْقِطْرَنْضِلْ بِهُمْ الصَيِّدْ يا عجيد القوم، أنا أريد أقرأ مخطوعة لأبي الفضل العباس أمام المولى يا عجيد القوم يا زين الرجال يا سقار الزلم يا شتاله هذا صوتك صاح مرت النزال لو القاعه تزت بزلزاله يلي وارث من علي كل الخصال شمرته وزوده والصولة الصالها من مطرودك فلا يسلم معال بسيفك الهامر ردتها تنالها يلقلبت الجيش يمنع للشمال ومات راجلها بسحك خيالها لو قبالك بالحرب تنصف جبال عزبك الطافح يدك جبالها لو قبالك بالحرب تنصف جبال عزمك الطافح يدك جبالها القوم سفراً مدت بيوم القتال أو شبعة وحوش الفلة منوصالها حتى للشردة بعد ما ظل مجال القوم عرقال المحتم شالها تسأل لا من يرد لها السؤال وغدت ما تدريش دها اش جالها كان ملك الموت كان على حدال الزلم كان على جدام الزلم شد وحبال وكان ملك الموت شل أحوالها قمر هاشم يا وفة يا غير شال وغيرة العباس وين أمثال